صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي مستهل هذه الدورة أتوجه إلى الله الكريم بالدعاء أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من صالح القول وسديد العمل وأن يكتب جلوسنا في هذا المسجد واجتماعنا على مدارسه العلم ومذاكرته في موازين حسناتنا أجمعين وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأيضا يطيب لي في مستهل هذه الدورة أن اهنئ الشيخ الفاضل الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله وجزاه خيرا على هذه الهمة العالية والنصح الكريم والاهتمام البالغ بطلبة العلم والحرص على هذه الدورة العلمية وعلى انتفاع الطلاب بها فهو يبذل جهدا كبيرا وعملا وفيرا اهتماما بالغا في أن تقوم هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى على أحسن حال وأطيب منوال فاسال الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثيبه عظيم الثواب وأن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك له في علمه ووقته وذريته إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وأيضا أشكر كل من كان له مساهمة ومعاونة في إقامة هذه الدورة بأي جهد بذله قل أو كثر والله تبارك وتعالى لا يضيع عنده أجر من أحسن عمل نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأيضاً الأخوة الحضور من طلاب العلم اسال الله عز وجل أن يثيبهم على هذا التبكير وعلى هذا الحرص والاهتمام وأن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وعلى بركة الله وب على بركة الله نبدأ. ومنه تبارك وتعالى نستمد العون والتوفيق والتيسير فلا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله كان والتوفيق بيده سبحانه وتعالى نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا وأن يبارك فينا أجمعين ايها الاخوه الكرام لقاؤنا هذا سيكون في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهي عقيدة اشتهرت بين أهل العلم وطلابه بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني اشتهرت بهذا الاسم وسميت مقدمة لأنها في حقيقة أمرها مقدمة لكتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني فله رحمه الله كتاب مشهور ومؤلف معروف عنوانه الرسالة قدم له بباب في المعتقد هو الذي بين أيدينا وسنتدرسه في هذه الدورة أخذت هذه المقدمة من أول كتابه الرسالة وكتابه الرسالة مؤلف في الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله وجعل بين يدي مؤلفه هذا في الفقه هذه المقدمة ليكون بذلك جامعا بين الفقهين الفقه الأكبر والمعتقد والفقه الأصغر وهو الفروع والأحكام المبنية على الفقه الأكبر وكأنه أيضا يلمح هنا إلى إلماحة ويشير إلى أمر عظيم جدير بالاهتمام ألا وهو أن الفروع لا قيام لها ولن انتفاع بها إلا إذا اقيمت على المعتقد الصحيح والإيمان السليم المستمد من كتاب الله وصنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي لا بد من الاعتقاد الصحيح فلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فالعمل الصحيح أو العمل الصالح لابد أن يقام على معتقد صحيح وإيمان راسخ فإذا لم يوجد الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم فإنه لا ينتفع بعمل لأن العقيدة تصحح الأعمال وتكون بها مقبولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا لم يوجد الاعتقاد الصحيح لا ينتفع بعمل قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين لأجل هذا تصدرت هذه العقيدة المباركة والباب العظيم مؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله الرسالة الذي ألف في بيان الأحكام وتوضيح الفروع وقد ذكر الذهب رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلة عندما ترجم لابن أبي زيد القيرواني قال وقيل إنه صنع أي ألف رسالته المشهورة وهو ابن سبع عشرة سنة قال وقيل انه صنع رسالته المشهوره وهو ابن 17 سنه فكان صغيرا وهذا يدل على نضوجه العلمي من وقت مبكر وقد كان رحمه الله نشا نشا صالحه على العلم والجد والاجتهاد والحرص على الطلب وكتب الله تبارك وتعالى له نبوغا في هذا الباب حتى إنه رحمه الله من سعة علمه وتمكنه في العلوم والفنون وتمكنه على الوجه الأخص من مذهب مالك رحمه الله هو جامع مسائل الإمام مالك رحمه الله والمعتني بها العناية الفائقة وكتب في هذا مؤلفات عديدة فاشتهر رحمه الله بمالك الصغير اشتهر رحمه الله بمالك الصغير وكانت له مكانة علية عند أهل العلم سواء من المنتسبين لمذهب مالك رحمه الله أو من غيرهم من أهل العلم وأرى من المفيد بين يدي دراسة هذه الرسالة أن أطرح سؤالا أجيب عليه من وجوه عديدة ألا وهو ما قيمة دراسة هذه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ما القيمة العلمية لدراسة هذه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وما هي الفوائد التي يرجى أن يجنيها طالب العلم من وقوفه على هذه الرسالة العظيمة لابن أبي زيد القيرواني وقد رأينا أهل العلم رحمهم الله اعتنوا عناية كبيرة بهذه الرسالة وكتب الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة حضوة كبيرة من حيث كثرة طبعاتها وسعة انتشارها بين طلبة العلم فيلا تزال تطبع وتنشر وتوزع وتنتشر بين طلبة العلم وهذه لعلها بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة القيمة وهي كما ترون رسالة لا تتجاوز الأربع صفحات من الحجم المتوسط في الورق. فياتي السؤال الذي ذكرته ما هي القيمة العلمية لدراسة هذه الرسالة فأقول تظهر القيمة العلمية لدراسة هذه الرسالة من وجوه عديدة الوجه الأول أن هذه الرسالة المباركة مع وجزتها واختصارها أتت حاوية ومجتملة على أمهات الأصول وما ينبغي أن تنطق به الألسنة وتنطوي عليه القلوب من الإيمان وأصول الدين والعقيدة الإسلامية الصحيحة، فجاء رحمه الله في رسالته هذه على أمهات مسائل الاعتقاد وبيّنها بألفاظ جزله. وكلمات قوية وتقرير محكم بالغ يفيد طالب العلم وينفعه نفعا عظيما الوجه الثاني أن مؤلف هذه الرسالة ابن أبي زيد القيرواني الذي ولد عام ثلاثمائة وعشرة وتوفي عام ثلاثمائة وستة وثمانين يعد من أئمة السلف ومن الرعيل الأول وفي الوقت نفسه إماما راسخا متمكنا في العلم والاطلاع وقد جرى في المعتقد كما ذكر أهل العلم ومنهم الذهب رحمه الله جرى على سنن أهل السنة وطريقتهم قال الذهب رحمه الله ولم يكن صاحب كلام ولا تأويل فكان بعيدا عن مناهج أهل, المتكلم أهل, أهل الكلام وطرائق المتكلمين ماضيا على سنن أهل السنة وعلى طريقتهم المباركة التي هي لزوم كتاب الله والاقتداء بسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه يزيد عنايتك بهذه العقيدة عندما تطالع ترجمة هذا الإمام سواء في سيار علام النبلة أو في تاريخ الإسلام أو غيرها من المصنفات في التراجم تراجم العلماء الأعلام فتدرك من خلال ترجمة هذا العلم المكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي كان عليها في العلم نشأة وتعلما وتعليما وتأليفا وكانت مؤلفاته عموما تحظى بعناية أهل العلم وطلابه في قديم الزمان وحديثه وبالاخص هذه الرسالة القيمة والمؤلف المختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة الأمر الثالث أن من فوائد قراءة هذه الرسالة القيمة ان ندرك من خلالها الوجه الصحيح والمنهج السليم في الاتباع للإمام مالك رحمه الله إمام أهل السنة ندرك من خلال هذه الرساله القيمة المباركة الوجه الصحيح والمنهج السليم في اتباع هذا الإمام بخلاف كثير من الذين انتسبوا إلى الإمام مالك رحمه الله في الفروع ولم ينتسبوا إليه في المعتقد حتى إنك ترى في بعضهم من يعلن صراحة في تعريفه بنفسه بأنه مالكي مذهبا أسعري عقيدة صوفي مسلكا فلا العقيدة عقيدة مالك ولا السلوك سلوك مالك رحمه الله والإمام مالك رحمه الله من أهل العلم الراسخين ومن أئمة السنة الذين نقل عنهم نقولات متكاثره في ذم المتكلمين من جهه ذما بالغا وذم البدع بدع المتصوفه ذما بالغا فذم رحمه الله بدع المتكلمين وحذر من طرائقهم وذم ايضا بدع المتصوفة وحذر منها تحذيرا بالغا ثم ترى فيمن ينتسب إليه من لا يرتضي طريقته في الاعتقاد ولا يرتضي طريقته في السلوك وارتضى لنفسه طريقته في الفروع فيقول عن نفسي إنه مالك مذهبا لكنه لا يرتضي عقيدة مالك رحمه الله ولا يرتضي أيضا سلوك مالك وهذا واضح من قوله في تعريفه بنفسه أنه أشعري مذهبا صوفي مسلكا وإلا لو كان مرتضيا لعقيدة مالك ومسلك مالك لقال عن نفسه مالك مذهبا وعقيدة ومسلكا فهذه التفرقة تنبئ عن عدم ارتضاء من هؤلاء للمعتقد الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله والمسلك الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله وإذا قرأت ترجمه مالك رحمه الله وأيضا قرئ الجهد الطيب الذي جمع في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بعنوان جهود الإمام مالك رحمه الله في العقيدة للشيخ سعود الدعجان حفظه الله نرى جوانب المعتقد الصحيح وأيضا نرى ذم هذا الإمام لعلم الكلام وأهل الكلام وتحذيره منهم وذمه أيضا للمتصوفة وطرائق المتصوفة وبدع المتصوفة وتحذيره منها ثم بعد ذلك إذا رأينا في المنتسبين له والمنتمين إلى مذهبه ممن اختطوا لأنفسهم طريقا آخر ومسلكا آخر غير الذي كان عليه هذا الإيمان ومن عجيب الأمر في هذا الباب ما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية أنصح طلبة العلم بقراءته في مقدمة كتابه الاستقامة فذكر في في مقدمة كتابه الاستقامة رحمه الله هذا الخلل الذي وجد في أتباع المذاهب وأشار إلى أن في المنتسبين إلى الإمام مالك من وقفوا على ذم الإمام مالك للمبتدعة وعلى رأسهم عنده هكذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية وعلى رأسهم عنده الجهمية ومع ذلك وينقلونها ويرمونها ومع ذلك هم واقعون في بدع الجهمية وبدع المتصوفة التي ينقلون عن إمامهم المتصبين إليه ذمهم لهذه الطوائف ولهذه المذاهب فهم وقفوا على كلامهم في ذم هؤلاء ولكنهم كأنهم يقولون إنها لا لا تمس العقيدة التي نحن عليها ولا تمس المسلك الذي نحن عليه وإنما تعني اقواما كانوا فبانوا أما نحن فلسنا منهم ولا يشملنا هذا الدم الذي نرويه عن إمامنا مالك رحمه الله وفي حقيقة الأمر أن ذم الإمام مالك رحمه الله يتناولهم تناولا واضحا، لأنهم ساروا على منهج ذمه الإمام مالك وذمه أئمة السلف قاطبه رحمهم الله. فإذا قراءة هذه الرسالة المباركة لابن أبي زيد القيرواني تكشف لنا الجانب الصحيح. لاتباع الإمام مالك رحمه الله وهذا النهج الذي عليه ابن أبي زيد هو نهج مبارك مضى عليه الأئمة الأعلام من أتباع الإمام مالك وممن هم على مذهب الإمام مالك رحمه الله من أمثال أبو عمر الطلمنكي ومن أمثال ابن البر المالكي ومن أمثال ابن أبي زيد القيرواني وغيرهم من الأئمة الاعلام الذين مضوا في ونشأوا في دراستهم للمذهب على مذهب الإمام مالك رحمه الله واعتنوا بدراسة مسائله المنقولة عنه عناية فائقة ولكنهم نجوا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه عليهم من بدع المتكلمين من جهة ومن بدع المتصوفة من جهة أخرى وهذا يدعون إلى توجيه نصيحة للإخوة الذين في بلادهم ينتشر مذهب الإمام مالك أن يعنوا عناية كبيرة بهذه الرسالة دراسة لها أولا وضبط لها وفهما لمضامينها ومدلولاتها وعناية أيضا بدلائلها وحججها وبراهينها ومن ثم فيما بعد يعتنون بها عناية كبيرة تدريسا وتعليما حتى يرجع الناس إلى العقيدة الصحيحة التي كان عليها الإمام مالك رحمه الله وعليها ائمه السلف قاطبة وهي العقيدة المتلقاه من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه أيضا أمر الرابع في قيمة دراسة هذه العقيدة المباركة وهو أمر أشرت إليه أولا وهو أن هذه العقيدة مختصرة ليست مطولة ربما تقرأها في جلسة واحدة في دقائق قليلة لكنها حوت أمهات المعتقد وعصوله بألفاظ قوية وتقرير محكم وتبيين بي فهي رسالة لها قيمتها العلمية ولها مكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة فدراستها والعناية بها له أثره العظيم على طالب العلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي ابن أبي زيد القيرواني خير الجزاء وأن يغفر له وأن يثيبه عظيم الثواب وأن يجزي الإمام مالك وجميع أئمة السلف وعلماء المسلمين على جهودهم المباركة وأعمالهم العظيمة التي بذلوها وقدموها خدمة للدين ونصرة للعقيدة وبيانا للتوحيد الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه السؤال اخير قبل الدخول في رسالة ابن أبي زيد القيرواني سؤال يلفت انتباه الاخوه الكرام إلى أمر عظيم نحتاج أن ننتبه اليه ما دمنا على قيد الحياة وفي ميدان العمل متى توفي ابن ابي زيد القيرواني او السؤال بصيغه اخرى كم بين كم بيننا وبينه من مده زمنية كم بيننا وبينه من مده زمنيه هل هو وقرن... قرن واحد مئة سنة أو مئتين أو ثلاث أو أربع ابن أبي زيد القيرواني توفي عام 386 ونحن الآن في عام 1428 واجتمع هذا الجمع المبارك على دراسة هذا المؤلف الذي كتبه وألفه رحمه الله بعد قرون متطاولة وعمر مديد ومثل هذا الاجتماع الذي اجتمعناه على مدارسة هذه الرسالة رسالة ابن ابي زيد القيرواني أيضا اجتمعت مجالس كثيرة في زماننا وقبل زماننا اجتمع طلبة العلم على مدارسة هذه الرسالة مرات وكرات وسيجتمعون وإن يسر الله تبارك وتعالى سيكون منكم من يجتمع عليهم بإذن الله تبارك وتعالى من طلبة العلم من يتدارسون العقيدة سواء في هذا المؤلف القيم أو غيرهم مؤلفات السلف وبهذا نعلم كلمة قالها بعض أهل العلم المتقدمين قالوا الكتاب ولدك المخلد الكتاب ولدك المخلد فهذا كتاب كتبه ومؤلف ألفه رحمه الله وبقي مخلدا. وذكرا مباركا لمؤلفه يقرأ ويستفاد منه وينتفع به وهو في قبره يحصل ثوابا وأجرا على فهم الاعتقاد وفهم التوحيد من خلال هذا المؤلف المبارك الذي كتبه فأقول لا تحرم نفسك من الخير عليك بالجد والاجتهاد اولا في تحصيل العلم وضبطه وإتقانه ثم العناية من بعد بنشره وتعليمه وبعض الاخوه الطلبة ربما من أهل اللسان غير العربي ربما لا يوجد بلسانه ولا مؤلف واحد يبين العقيدة الصحيحة فيبقى امانه في في حقه ومسؤولية عظيمة تجاه أقوامه وعشيرته وأهل لسانه أن ان يبين لهم هذه العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا إذا علم من عبده صدقا ونصحا وحرصا و ورغبة فتح له من أبواب التوفيق والعون ما لا يحتسبه العبد نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين وأن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه من سديد القول وصالح العمل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رزقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسدين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسوله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافذها ورغائبها وسيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فاجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه واعلم أن خير القلوب اوعاها للخير وارجى القلوب للخير ما لم يسبغ الشر إليه وأولى ما عنا به الناصحون ورغب في أجه الراغبون ايصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة يراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فانه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم شيء في الصغار كالنقش في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعسل ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وانست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات وسوف اصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله هنا نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبيه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا الاستهلال العظيم والبدء المبارك هو مقدمة كتاب ابن نبي زيد القيرواني الرسالة وعرفنا أن الباب الذي نحن بصدد دراسته هو الباب الأول من الرسالة ويتعلق بالمعتقد الصحيح والإيمان السليم المستبد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وجرت عادة أهل العلم في طبعهم لهذه المقدمة طبعها بدون هذا الاستهلال طبع الطبعات كثيرة بدون هذا الاستهلال ليس اهمالا له وإنما لأنه لو وضع أو طبع مع المقدمة لظن الظان أن الكتاب الذي هذا استهلاله انتهى بهذه المقدمة انتهى بهذه المقدمة لكن أهل العلم لما أدركوا قيمة هذه المقدمة مقدمة ابن أبي الزيد الذي هي في الباب الأول من الرسالة لما أدركوا قيمة هذا الباب أفردوه أفردوه بدون هذه المقدمة وعدم إرادهم للمقدمة مع إفرادهم لهذا الباب له حكمة مقصودة وهي أنه لو طبع, طبع الكتاب بهذه المقدمة ربما ظن الظان أن الكتاب انتهى بذلك وهو كما قرأنا وسمعنا في هذه المقدمة أشار فيها إلى ما هو بصدد بيانه من المعتقد الصحيح أولا ثم الأعمال والطاعات التي تبنى على هذا المعتقد ثانيا وما أشار إليه من إشارة عظيمة جدا استنبطها من قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر أن هذا الحديث يدل على أهمية تلقين الصغار المعتقد أهمية تلقين الصغار المعتقد لأن المعتقد هو الذي تقوم عليه الصلاة وتقوم عليه عموم الطاعات فينسى الصغار على المعتقد الصحيح لتكون صلاتهم وعموم طاعاتهم قائمة على معتقد صحيح وهذا المعنى نراه واضحا في وصية لقمان الحكيم لابنه بدأها أولا بذكر المعتقد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم بعد ذلك قال يا ابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فذكر المعتقد أولا ثم ذكر الأعمال ثانيا فالشاهد أن هذه المقدمة هي مقدمة كتاب الرسالة وليست مختصة بهذه المقدمة فلا يناسب أن أن تطبع معها عندما تفرد هذه المقدمة جريا على طريقة أهل العلم عندما أفردوا هذه الرسالة وطبعوها مرات وكرات ولو استشاروني الإخوة في ذلك لا شرط أن تطبع المقدمة بدون مقدمة ابن بزيد بدون هذه بدون هذا الاستهلال. مع مكانته مثل ما ترون يعني فيه نفس نفس مبارك وفيه نصح واضح وأيضا فيه جمال السهلال وبراعة السهلال وفيه مضامين جميلة جدا تربوية وتعليمية ومنهجية يجدر بطالب العلم أن يقف عليها وأن يتأملها وأن يستفيد منها وهي أيضا من جهة أخرى تكشف لكم غرض التصنيف عند أهل العلم وأي مؤلف تقرأه يحسن أن تقرأ مقدمته بدقة لتقف على سبب تأليفه وغرض تأليفه وثمرة قراءتك له من بيان مؤلفه نفسه ومصنفه فإذا قرات قرأت هذا الاستهلال لكتاب الرسالة لابن بزيد زيد القيرواني رحمه الله تعرف هذه المضامين العظيمة التربوية والعلمية والمنهجية وأيضا دوافع التاليف عند أهل العلم أشار هنا في مقدمته أن دافع التاليف ان سائرا سأله وشخصا طلب منه وكأني استشف أن الذي طلب منه هذا الطلب صغير السن صغير السن ورغب أن يكتب له هذا الإمام مصنفا فيما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب أن, ان أن يعمله العامل من الطاعات الزاكيات والعبادات الصالحات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فكتب هذا الكتاب وألف هذا المؤلف المبارك وندخل الآن في المقصود وهو دراسة المقدمة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء نعم قال ابن أبي رحمه الله باب والباب عند أهل العلم في مؤلفاتهم يعني ما يجمع المسائل المتنوعة التي هي من جنس واحد فهنا مسائل متنوعة وعديدة كلها في المعتقد كلها فيما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب في مسائل عديدة تتعلق بهذا الأمر العظيم قال باب ثم سيأتي بعده عنده في كتابه الرسالة ابوابا عديدة في بيان الأحكام في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من أمور الدين وقد أشار هو في المقدمة التي سمعناها أنه سيجعله بابا بابا ليكون أمكن في في فهمه وضبطه ومعرفة مسائله بحيث كل مسائل تتعلق بجانب معين تجمع في باب واحد ثم ينتقل منه إلى باب آخر يحوي مسائل أخرى من جنس واحد وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب إذا هذا باب بمعنى أنه جامع لمسائل عديدة من جنس واحد أو في موضوع واحد والموضوع الذي تحوي عليه هذه او يحوي عليه هذا الباب هو المعتقد الصحيح والإيمان الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ما تنطق به الألسنة أي ما يقوله المسلم بلسانه ما يقوله ب بلسانه من واجبات الديانات يعني من أمور المعتقد. وعصول الدين التي عليها قيام دين الإسلام قال ما تنطق به الألسلة والعقيدة أمر يقوله المرء بلسانه ويعتقده بقلبه قال ربنا عز وجل قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله إن الذين قالوا ربنا الله قل آمنت بالله ثم استقم والنصوص في هذا المعنى كثيرة فالعقيدة قول ينطق وأمر يعتقد ينطوي عليه القلب وتبنى عليه الأعمال قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله احاديث كثيرا من قال لا إله إلا الله ف ف ف فالعقيدة والإيمان هو قول ينط وأمر يعتقد وينطوي عليه القلب ويضمره الفؤاد فيجتمع للإنسان في أمور الاعتقاد شيء يقوله المرء المسلم بقلبه وينطوي عليه قلب يقوله بلسانه وينطوي عليه قلبه قال رحمه الله ما تنطق به الألسنة ما تنطق به الألسنة ونطق اللسان بهذه الأمور منبني على اعتقاد القلب وليس منفكا عنه ولهذا لا تكون لا يكون الأمر عقيدة إلا إذا كان قولا, قولاً منبنيا على أمر مستقر في القلب متمكنا فيه ولهذا يقول العلماء القول إذا أطلق في مثل قوله تعالى قولوا آمنا بالله وفي مثل قوله إن الذين قالوا ربنا الله وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله القول إذا اطلق يتناول قول القلب واللسان يتناول قول القلب واللسان قول اللسان نطقا وتلفظا وقول القلب إيمانا واعتقادا وهذا هو حقيقة المعتقد قول اللسان نطقا وتلفظا وقول القلب اعتقادا وإيمانا فيكون معتقدا بقلبه هذه الاصول ناطقا بها وداعيا اليها ومنافحا عنها ومنتصرا لها هي عقيدته التي ينطوي عليها قلبه ويكررها ويدعو اليها وينشرها بين الناس كما نعلم ذلك من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ودعوته و عمل صحابته من بعده فالعقيدة أمر يعتقد وقول ينطق وقول ينطق قال ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات الديانات أي ما يدين العبد ربه تبارك وتعالى به قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام والدين هذه الكلمة عندما تطلق تتناول الشرع كله عقيدة وعبادة ومسلك كلها دين لله تبارك وتعالى شرعه وأمر به قال إن الدين عند الله الإسلام أي الإسلام كله عقيدة وعبادة وخلقا إن الدين عند الله الإسلام قال في اخرى أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أي دينا يدين به فلن يقبل منه لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عباده إلا الإسلام قال ما تنطق به الأنسنة وتعتقده الأفئدة من واجبات أمور الديانات ولم يهمل العمل رحمه الله بل كتابه الذي هذه مقدمته أو هذا الباب مقدمة لا كله في ماذا كله في العمل وبدأ باصول المعتقد التي تنطق التي تنطق ايضا تعتقد بدأ بها منبها بذلك كما أشرت إلى أن العقيدة منبها بذلك كما شرط إلى أن الأعمال من صلاة وغيرها لا تكون مقبولة إلا إذا أقيمت على هذا المعتقد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو لم يهمل العمل والعمل عنده من الإيمان وداخل في مسمى وسيأتي عنده في هذه المقدمة بيانه لهذا الأمر وتقريره له وأن الإيمان قول واعتقاد عمل لكن مراده هنا مراده بهذا أن ينبه إلى أن هذه المقدمة كتبها فيما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب من واجبات الديانات من واجبات الديانات أفرد هذه المقدمة لهذا الغرض. أما الأعمال فهي داخلة في مسمى الإيمان عنده وستأتي موسعة في في كتابه الحافل الرسالة. قال من ذلك بدءه لهذه الرسالة بهذه الكلمة من ذلك مسيرا إلى أنه لن يستقصي تفاصيل المعتقد وجوانبه المتنوعة وإنما سيذكر مهمات المعتقد وأصول العظام وما تيسر منها فليس هذا كتاب استقصاء والاستقصاء محله المطولات وليس المختصرات فنبه بقوله من ذلك إلى أنه سيختصر ويقتصر على مهمات هذا الأمر وجمل من عظيم مسائله قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد الإيمان بالقلب أي الإقرار أن يقر بقلبه بهذه الأمور اقرارا جازما لا شك فيه ولا غيب ولا تقبل العقيدة إلا إذا كانت بهذا الحد قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يسكوا وقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة رواه مسلم في صحيحه فالعقيدة لا بد فيها من هذا الحد وهو حد الإيمان الجازم حد الإيمان الجازم الذي ينتفي به الشك والريب فلا يكون عند العبد شك أو ريب أو تردد أو نحو ذلك من المعاني فيبلغ به الأمر في هذا الباب حد الجزم وعدم الشك انتفاء الريب وإلا لا يكون لا, لا يكون ما وجد منه مقبولا قال ما الايمان بالقلب الايمان بالقلب والنطق باللسان والنطق باللسان ان ينطق بلسانه ما ما يعتقده قلبه ونطق اللسان كما أنه جزء من الإيمان الذي يطلب من العبد ففيه أيضا حكمة بالغة وثمرة عظيمة وهي تمكين هذا المعتقد في القلب عندما يكون العبد مكررا له بلسانه مكررا له بلسانه ينطقه بلسانه مرات وكرات ولعلكم ايها الاخوه ب ب بهذه بهذه اللفته تدركون البعد العظيم الذي يستفيده المسلمون من الاذكار البعد العظيم الذي يستفيده المسلمون من الاذكار المشروعه الاذكار المشروعه التي تقال في الصباح و و وفي المساء و وعند النوم وأدبار وأ الصلوات وفي الصلوات وغيرها من الاذكار المطلقه والمقيدة المقيده كلها في الحقيقة أذكار ترسخ العقيدة وتمكن الإيمان في القلب وهي أشياء يتلفظ بها المرء بلسانه عندما ياوي إلى فراشه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفورت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجى ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبن ونعم وبنبيك الذي أرسلت هذا كله تمكين للعقيدة قراءة آية الكرسي قراءة قل الله أحد والمعوذات قراءة قل يا أيها الكافرون عندما يأوي إلى فراش لينام ولتكن آخر ما تقرأ كما في حديث فروة فان فإنها فانها تكون براءة لك من الشرك هكذا جاء في الحديث. أحد العلماء أو بعض العلماء المتقدمين كانوا يسمون سورة الكافرون المقشقشة لأنها تقشقش الشرك تنظف الإنسان من الشرك وتنقيه فأنت عندما تقرأ هذه الآيات وتقرأ هذه الأدع الأدعية وعندما تقرأ هذه الاذكار هذا كله ت ت تجديد للاعتقاد وتمكين له وتوسيع لمساحة في في قلبك وتثبيت للإيمان الذي في القلب فنطق اللسان بالمعتقد امر مطلوب شرعا ويطلب من المسلم طلبا متكررا يعني لا لا تنطقه بلسانك يوما وتنتهي بل مطلوب منك طلبا متكررا في صباحك وفي مساءك وفي ايامك كلها الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أنت مطلوب منك أن تكرر المعتقد نطقا به مرات كثيرة في أيامك ولياليك إلى أن تموت وأنت مكررا لهذا المعتقد فنطق اللسان أمر مطلوب و و و و و و و و امر لا بد من العناية به والاهتمام به وهذه الكتب التي كتبها أهل العلم في الاعتقاد هي جانب من التسهيل في جمع هذه هذه العقائد هي موجوده في الاذكار موجوده في في في القران فذكرك لله في صباحك وفي مسائك وعند نومك وفي صلواتك وتلاوتك لكلام ربك سبحانه وتعالى مع فهمك لمعاني ما تذكر الله تبارك وتعالى به هو في الحقيقة ترسيخ للمعتقد فتاتي هذه الكتب كتب العقائد تسهل على طالب العلم فهم هذه الأمور ولهذا أقول وأكد على هذا أن هذه الكتب المباركه إذا اعتنيت بفهمها تساعدك على تحقيق ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يكون منك في اشتغالك بالأذكار المطلوبة المقيدة منها والمطلقة وابن القيم رحمه الله تحدث في كتابه الوابل الصيب عن هذا الموضوع المهم حديثا جميلا عندما أخذ يبين أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى فاشار رحمه الله إلى أن, أن ذكر الله نوعان قال النوع الأول ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا قال وهذا النوع ينقسم إلى نوعين القسم الأول ذكره تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وذلك بإنشاء الثناء عليه بها قال ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار المشروعة فأنت بهذه الأذكار تنشئ ثناء على الله سبحانه وتعالى بماذا تنشئ ثناء على الله سبحانه وتعالى بذكره بذكره بذكر أسمائه سبحانه وتعالى تذكر اسماءه في في جمل مفيده تذكر أسماء سبحانه وتعالى في جمل مفيده تقرر معتقدا راسخا وإيمانا ثابتا الله أكبر لا اله الا الله سبحان الله الحمد هذه كلها كلها عقائد وعصول راسخه تتكرر معك مع تكرارك لهذه الاذكار ويجب أن نعلم هنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه لا يكون إلا بهذه الجمل المفيدة أما ما عليه المتصوفة من تكرار تكرارهم لاسم من أسماء الله مرات وكرات فهذا ليس ذكرا لله كان يكرر لفظ الجلالة الله مئة مرة أو ألف مرة أو آلاف المرات أو اسمه اللطيف يكرره عشرات المرات ومئات المرات لو كرره آلاف المرات ليس ذكرا لله لأنه لا يوجد في الأذكار المشروعة التي أمرنا بها إلا ذكر لله سبحانه وتعالى بجمل مفيدة الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك من أذكار المشروعة كلها تأتي في جمل مفيدة وما هي الجمل المفيده او ما هو أو, أو, او ما هو او ما هي الفائده التي افادتها هذه الجمل اجيبوا العقيده افادت هذه الجمل عقيده صحيحه انت عندما تقول الله اكبر هذه افادتك عقيده سبحان الله افادتك عقيده تنزيه الله لا اله الا الله افادتك عقيده توحيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أفادتك عقيدة وهي التوكل على الله والاستعانة بالله فهذه كلمات تفيد عقائد تفيد عقائد تفيد ايمانا راسخا أما ما عليه المتصوفة فهذا لا يفيد عقيدة وليس هو ذكرا لله تبارك وتعالى القسم الثاني من الذكر لله سبحانه وتعالى بذكر اسماء وصفاته الإخبار عنه تبارك وتعالى بأحكامها يقول ابن القيم الإخبار عنه بأحكامها مثل أن تقول أن الله سميع والله بصير والله عليم بالعباد وهو أرحم بالإنسان من من والدته وأنه يقبل التوبة عن عباده وأن يفرح بتوبه التائبين إلى غير ذلك وهو ما يقرر في كتب الاعتقاد ثم ذكر النوع الثاني من أنواع الذكر قال ذكره بذكر أمره ونهيه قال وهذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول ذكره بذكر أمره ونهيه وذلك بالإخبار عنه سبحانه أنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحل كذا وحرم كذا ورضي كذا وسخط كذا وهذا محله كتب الأحكام فكتب الأحكام كتب ذكر لله سبحانه وتعالى بذكر امره تبارك وتعالى ونهيه و... و... وهذا القسم الذي هو ذكره بذكر امره ونهيه قال انه ينقسم الى الى قسمين القسم الاول الاخبار عنه بانه امر بكذا الى اخره والقسم الثاني ذكره عند امره ونهيه وقال رحمه الله ذكر امره ونهيه شيء وذكره عند امره ونهيه شيء اخر لأنك إذا ذكرته عند أمره سبحانه وتعالى أعانك هذا الذكر على فعله على أحسن حال وإذا ذكرته عند نهيه أعانك هذا على البعد عنه واجتنابه ولعل هذا أيضا ينبهنا أيها الاخوه إلى أمر يقع فيه كثير مننا وأنه يدرك تمام الإدراك أن الله أمر بكذا ولكنه يتهاون أو نهى عن كذا ولكنه يفعله ما السبب في ذلك؟ وجد عنده ذكر للأمر والنهي ولم يوجد عنده ذكر لله عند الأمر والنهي لأنك إذا ذكرت الله عند أمره ونهي أعانك هذا الذكر على فعل هذا الأمر على أحسن حال وأطيب حال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 وبيان وحدانيته سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وحدانيته في العبادة فلا معبود بحق سواه وحدانيته في ربوبيته لا شريك له سبحانه وتعالى ولا ند له وتنزه تبارك وتعالى عن النظير وعن المثال فبدأ بذكر وحدانية الله سبحانه وتعالى وهو الأصل الأعظم والأساس المكين الذي يقوم عليه الدين كله الدين كله يقوم على التوحيد والتوحيد هو قيام الدين ولهذا بدأ به قال بأن الله إله واحد بأن الله إله واحد كما قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قال جل على أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار وقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن اسمائه جل وعلا الحسنى الواحد والأحد اسمان لله دالاني على وحدانيته وأحديته سبحانه وتعالى ووحدانيته سبحانه يتفردهم بالكمال والجلال وتفرده بالالوهيه وتفرده بالاسماء الحسنى والصفات العلى في التوحيد هو قيام الدين كله ودين الإسلام سمي توحيدا لان مبناه على الايمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته و وأسمائه واسماؤه وصفاته قال بأن الله إله واحد الله هذا الاسم يعني إثبات الألوهية والعبودية لله جل وعلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين انتبه لتعريف من عباس، فانه تعريف عظيم جدا لكلمة الله. قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأشار رحمه الله ورضي عنه في في في, في هذا البيان إلى جانبين يدل عليهما هذا الاسم الكريم. الله ذو الألوهية هذا الجانب الأول، وجانب وصف الرب سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة والصفات العليا والنعوت العظمى التي استحق بها أن يؤلها وأن يخضع له ويذل ويركع له ويسجد فهو ذو الالوهيه معنى ذو الالوهيه أي المتصف بالصفات الكاملات والنعوت العظيمات التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل وهذا المعنى واضح عندما تقرأ آيات التوحيد مثل قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذه نعوت في الجلال وصفات الكمال التي استحق بها أن يؤله وان يخضع له تبارك وتعالى ويذل فود الالهيه اي الذي له الصفات الكامله والنعوت العظيمه التي استحق بها تبارك وتعالى ان يؤله الجانب الاخر قال والعبوديه وهذا الجانب الذي يقوم به العبد مما يقتضيه هذا الاسم الله ماذا يقتضي في العبد يقتضي العبوديه لله سبحانه وتعالى القيام بانواع الطاعه وأنواع الذل والخضوع لله تبارك وتعالى فالعبودية لله ليست لغيره ذل العبد وخضوعه وانكساره وخشوعه ورغبه ورهبه إلى غير ذلك من أنواع الطاعات كلها لله لأنه ذل عبودية العبودية له ليست لغيره قال رضي الله عنه الله ذل ألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فبين أن هذا الاسم يدل على جانبين يدل على الألوهية التي هي وصف الرب والعبودية التي هي فعل العبد التي يقتضيها إيمان العبد بهذا الاسم العظيم قال أن الله إله واحد أن, أن الله إله واحد أي له تبارك وتعالى الوحدانية والتفرد جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم له الوحدانية فهو إله واحد لا معبود بحق سواه ولا ند له تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فهو إله واحد سبحانه وتعالى متنزه عن الشريك والنديد والعديد منزه عن ذلك كله ومن سوى به غيره ومن سوى به غيره في شيء من خصائصه فهو المشرك بالله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين قال بأن الله إله واحد واحد أي لا شريك له متفرد باب الوحدانية سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك لا اله غيره لا اله غيره الاله هو المعبود الاله هو المعبود فمعنى معنى قوله لا اله غيره اي لا معبود بحق سواه فلا نافيه واسمها اله لا لا نافيه واسمها اله قال لا اله غيره غيره استثناء يفيد ما تفيده كلمه التوحيد لا اله الا الله لا اله الا الله نظيره قول المصنف هنا لا اله غيره فالاستثناء في لا اله الله بقوله الا الله وهنا بقوله غيره فلا اله غير الله لا اله غير الله اي لا اله الا الله سبحانه وتعالى فهو ال المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وبهذا يكون المصنف رحمه الله بدأ التوحيد بكلمة التوحيد أو بدأ هذا المتن في المعتقد بكلمة التوحيد التي عليها قيام التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله وذلك في قوله بانه بأن الله إله واحد لا إله غيره وكلمة التوحيد كلمة التوحيد قيل عنها أو أطلق عليها هذا الوصف وهذا اللقب لأنها دالة على التوحيد والتوحيد مدلولها التوحيد مدلول هذه الكلمة وبهذا يعلم أنه لا توحيد للعبد إلا بتحقيق مدلول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله انتظمت أمرين لا توحيد إلا بهما انتظمت أمرين لا توحيد إلا بهما الأول نفي العبودية عن كل من سوى الله والثاني إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده نفي عام وإثبات خاص. نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ولا توحيد إلا بهذا. لا يكون لا يكون المرء موحدا إلا إذا نفى وأثبت. فالتوحيد نفي وإثبات بدونهما لا توحيد. لا يكون لا يكون الامر توحيدا إلا بالنفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده تبارك وتعالى فمن نفى ولم يثبت فليس بموحد بل هو ملحد ومن أثبت ولم ينفي فليس بموحد بل هو مشرك إذا نفى ولم يثبت ألحد وإذا أثبت ولم ينفي أشرك ولا يكون موحدا إلا بهما بالنفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال ولا شبيه له ولا نظير له. ولا ولا شبيه له ولا نظير له. هذا فيه نفي المثال. تنزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له مثيل ونظير. فليس لله سبحانه وتعالى مثيل وليس لله تبارك وتعالى نظير تنزه عن ذلك وتقدس قال عز وجل هل تعلم له سمية وهذا استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا سمية له والسمي هو المثيل والشبيه والنظير فالله تبارك وتعالى لا سمية له أي لا شبيه له ولا نظير قال الله تبارك وتعالى ليس, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه ومنزه عن النظير ليس له شبه تعالى الموحد تبارك وتعالى وتنزه لا ليس له نظير ليس له مكافئ ليس له مماثل فهو منزه تبارك وتعالى عن ذلك وهذا من وحدانيته كما قال ربنا عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهو ليس له كفوا أحد لكمال احديته سبحانه لكمال احديته فاذا قوله لا شبيه له ولا نظير له هذا من من كمال احديه الرب سبحانه وتعالى وحدانيته فهو المتفرد بنعوت الكمال وصفات الجلال فلا شبيه له تبارك وتعالى ولا مثال قال ولا والدة ولا والد له ولا والد له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبه فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الفروع وعن الأصول فليس هناك أصل تفرع عنه وليس أيضا هناك فرع تفرع منه لم يلد ولم يولد منزه عن أن يكون تفرع عن أصل ولد عنه وأيضا منزه أن يكون له ولد تفرع منه فكل ذلك منزه عنه الرب تبارك وتعالى منزه عن الاصول وعن الفروع وعن النظره فليس له نظير وهذا يدخل تحته نفي الصاحبه يدخل تحته نفي الصاحبه فليس لله ليس لله صاحب كما قال الله عز وجل وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا قال جل وعلى بديع السماوات أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه فمنزه عن ذلك سبحانه وتعالى منزه عن عن ذلك سبحانه وتعالى قال ليس له لا ولد له ولا والد ولا صاحبة لا ولد له ولا والد ولا صاحبة أي منزه عن ذلك كله وهذا مقرر في القرآن في آيات كثيرة أشرته إلى بعضها قال ولا شريك له الشريك هو المساوي والمثيل فليس لله شريك أي ليس هناك من يستحق أن يسوى بالله في شيء من خصائص الله ومن أعطى غير الله سبحانه وتعالى شيئا من خصائص الله فقد اتخذه شريكا لله سبحانه والشرك هو التسوية الشرك هو التسوية تسوية غير الله بالله فمن سوى غير الله بالله تبارك وتعالى فقد اتخذه شريكا من سوى غير الله بالله فقد اتخذه شريكا مع الله سبحانه وتعالى والله منزه عن الشريك والشرك أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو أعظم الذنوب وأخطر الموبقات قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله والإشراك بالله فأكبر الكبائر وأعظم الموبقات على على الإطلاق والشرك كما قدمت تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله ولهذا قال الله عن المشركين عندما يعلنون الندامة إذا دخلوا نار جهنم ماذا يقولون في إعلان الندامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين هذه كلمة يقولها المشركون في نار جهنم يقولها المشركون في نار جهنم معلنين الندامة لكنها ندامة لا تنفع ولا تجدي تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فالشرك تسويه غير الله بالله في شيء من خصائص الله سواء خصائصه تبارك وتعالى في ربوبيته أو خصائصه في أسماء وصفاته أو خصائصه في ألوهيته ولهذا كما أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة فإن الشرك ينقسم إلى أقسام ثلاثة لأن لكل نوع من أنواع التوحيد غد فهناك شرك في الربوبية وهناك شرك في الألوهية وهناك شرك في الأسماء والصفات والله سبحانه وتعالى لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه والصفاته قال ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء وهذا المعنى من التوحيد أخذه المصنف رحمه الله من قول الله تبارك وتعالى في أول سورة أو أوائل سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه وكتبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكة فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عن الدين واغنني من الفقر الشاهد قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وهذا هو معنى قول المصنف هنا أول بلا ابتداء آخر بلا انقضاء ليس لآخرية انقضاء فيقرر من من التوحيد ومن الإيمان ما دل عليه اسم الله تبارك وتعالى الأول والآخر الأول يدل على أوليته سبحانه التي ليس لها ابتداء أول بلا ابتداء والآخر يدل على آخريته سبحانه وتعالى التي ليس لها انقضاء وليس لها انتهاء و كل من سواه له له بدايه وله نهايه له له بدايه وله نهايه وجد بعد ان لم يكن فهو وجد من عدم واائل الى الى الى فناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والخلود الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة وأيضا كتبه لأهل النار في النار الخلود الأبدي أبد الآباد هذا البقاء وهذا الخلود ليس خلودا آآ آآ آآ آآ ذاتيا ليس خلودا ذاتيا من هذه المخلوقات الخالدة وإنما هو خلود بتخليد الله لها بقاؤها ليس من ذاتها نعم بقاؤها ليس من ذاتها وإنما بقاؤها بإبقاء الله لها فالذي أبقاها هو الله سبحانه وتعالى وكتب لها هذا الخلود فخلودها وبقاؤها بإبقاء الله هو الذي كتب لها تبارك وتعالى ذلك وقدر لها ذلك فبقاؤها من إبقاء الله لها هو الذي أبقاها وأمرها بيده سبحانه وتعالى فله الأمر جل وعلا من قبل ومن بعد الأمر لله سبحانه وتعالى أما أولية الله وآخريته فهي وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى وصف ذاتي لله جل وعلا فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء كما قال عز وجل هو الأول والآخر وكما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهيه ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قال رحمه الله لا يبلغ كنها صفته الواصفون وهذا فيه ابطال للتكييف وأن التكييف مطلب أو أمر لا ينال و ولا سبيل للواصفون أن يبلغوا لا يبلغوا كنها صفته الواصفون أي مهما حاول الإنسان ومهما اوتي من العقل ومن الفكر ومن حده الذهن فإنه لن يبلغ كنها صفة الله يعني لن يبلغ كيفية صفات الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لا لا سبيل إليه لا سبيل إلى أن يبلغه الواصف مهما اوتي من الفهم والفكر والعقل والذكاء والفطنة لا يمكن أن يصل إلى ذلك قال لا يبلغ كنه صفته الواصفون فهذا فيه ابطال للتكييف فالتكيف باطل جملة وتفصيلا ولا سبيل لأحد أن يبلغ كنها صفات الله يعني لا سبيل له أن يعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ولهذا لما قال ذاك الرجل للامام مالك بن انس رحمه الله لما قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الرواة لهذا الخبر فغضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا حتى علاه الرحضاء يعني تصبب عرقا من الغضب عندما قال ذاك السائل كيف استوى أخذ يتصبب رحمه الله عرقا غضبا لله تبارك وتعالى لأن السائل يسأل في أمر لا سبيل إلى معرفته وأمر بحثه باطل ومحرم ولا يجوز أن يبحث عن كيفية صفات الله لأنه أمر لا سبيل إلى الى معرفته فالخوض فيه خوض في باطل ومهما أجاب المجيب على على هذا السؤال فكل إجابة في في ذلك باطلة لماذا لأن كنها صفة الله سبحانه وتعالى لا يبلغها الواصفون ويكفيك في تقرير هذا الأمر وتجلية هذه الحقيقة قولك عند ذكرك لله سبحانه وتعالى الله أكبر هذه الكلمة تكفيك في قطع الطمع في إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى قولك الله أكبر هذه تكفي وحدها فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام ل عدي بن حاتم قال يا عدي ما يفرك ايفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله ما يفرك يعني ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام ولا تقبل عليه يا عدي ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله وهل شيء أكبر من الله فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وإذا تفكر المتفكر في في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وكبرها وعظمتها وحسور ذهنه عن أن يبلغ كنهها فكيف الأمر بأن يبلغ بعقله كنها خالقها وموجيدها سبحانه وتعالى عبد الرحمن بن مهدي كما جاء في سير علام النبلة مر بغلام كان يخوض في الكيفية مر بغلام كان يخوض في الكيفية فقال له يا غلام دعنا ننظر في كيفية بعض مخلوقات الله فإن استطعنا أن نحيط علما بكيفيتها انتقلنا للكلام عن كيفية خالقها وإن عجزنا فنحن عن إدراك كيفية خالقها أعجز فوافق القلام فقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق سد عظم خلقه الأفق وله ستمائة جناح أخبرني عن كيفية هذه الأجنحة ففقر الغلام فه قال نوهون عليك الأمر قال الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاثة وربع أخبرني عن ملك من الملائكة له ثلاثة أجنحة كيف تركيبها وكيف يطير بها له ثلاث أجنحة إذا قلنا جناح يمين يمينه وجناح يساري الثالث أين هو وكيف يصنع كيف يطير بالجناح الثالث أخبرني فقال الغلام انتهيت لأنه أدرك أنه عاجز عن إدراك كيفيه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فكيف بخالقه نبينا عليه الصلاه والسلام قال أذن لي ان احدثكم عن ملك من الملائكه من حملة العرش ما بين شحمه اذنه الى عاتقه تخفق فيها الطير 700 سنه يعني لو طار طائر من جناح من اذن الملك من شحمه الاذن متجها الى العاتق يحتاج إلى سبعمائة سنة طيران حتى يصل انظر هذا الكبر هذا مخلوق من مخلوقات الله لو تتفكر في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض وجاء في الحديث أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاه و و ونسبة العرش إلى الكرسي مثل ذلك فأنت ترى في النصوص نسب عظيمة مهيرة جدا تنحسر العقول وتأجز العقول وتكل العقول عن إدراك عظمة هذه المخلوقات لو لو حاول محاول أن يقدر في ذهنه سعة الكرسي أن يقدر في ذهنه ساعة الكرسي الى ماذا سيصل الى ماذا سيصل اذا اراد ان يقدر ساعة الكرسي من من التقديرات لانه هو يعيش واقعا يعيش واقعا يراه وغالب حاله انه يقيس الامور على ماذا يقيس الامور على هذا الواقع ودائما نتائجه خاطئه لأنه يعيش واقعا فيقيس عليه امرا لا نسبة له معه نسبة السماوات والأرض للكرسي كحلقة حديدة ملقاة في فلاه ما في نسبة فإذا راد ان يقارن في الكبر العظم بما يشاهد في السماوات والأرض لن يصل إلى ماذا إلى حقيقة صحيحة ولعل هنا ياتي المثال الذي يذكر بعض العلماء يوضح هذا الامر يقولون ان هو مثال لا لا ادري عن حقيقة يقول رجل ولد اعمى لا يبصر و و و و كتب له الابصار للحظه واحده كتب له الابصار للحظه واحده فابصر في في اللحظه التي ابصر بها راى راس دجاجه رأى راس دجاجه ثم رجع اعمى ما رأى في في في في المبصرات الا راس دجاجه افتتح ورأى راس دجاجه ثم عاد اعمى فكان دائما اذا حدثوه عن شيء قالوا الجمل كذا يقول ايش نسبة من راس الدجاجه وإذا قالوا له السفينه حجمها كذا ايش نسبة ويقيس على كل الاشياء التي يراها يقيسها على على راس الدجاجه لانه لم يرى الا راس دجاجه فلما يأتي وينظر إلى الأرض والجبال التي حوله ثم يريد أن يقيس عليها العالم الغيبي يريد أن يقيس عليها العالم الغيبي والعالم الغيبي فيه مخلوقات ليس هناك نسبة تقارن بينها وبين هذا العالم الذي نشاهده السماوات والأرض قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة يعني قطعه من حديث صغيرة ملقات في ثلاث والقرآن دل على ذلك قال وسع كرسيه السماوات والأرض فإذا دخل الإنسان بذكره وعقله القاصر وبدأ يقيس, وبدأ يقيس يقع في خطأ هذا إذا كان قياس مخلوق بمخلوق يقع في خطأ إذا قاس مخلوق مثل الكرسي بمخلوق اللي هو الأرض والسماوات أو قاس مخلوق الذي هو العرش الذي هو أكبر من الكرسي لأن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقات في ثلاث كما دل ذلك على حديث أبي ذر هو حديث حسن فمن يريد أن يقيس الأرض التي هو عليها بالكرسي أو يريد أن يقيس الأرض التي عليها بالعرش ما هي النتيجة التي سيصل إليها نتيجة خاطئة مئة بالمئة فكيف إذا قاس الرب العظيم تنزه وتقدس بـ بـ بـ بالمخلوقات إذن إدخال العقل عقل الإنسان مهما اوتي من الذكاء والفطنة في معرفة كيفيه صفات الله سبحانه وتعالى لن يصل إلا إلى خطأ لأن الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من أن تبلغ أو أن يبلغ كنها صفاته الواصفون أكبر من ذلك وأعظم سبحانه وتعالى وكل كمال وجلال وجمال وعظمة يقدره المكيف المبطل وصفا لله سبحانه وتعالى فهو في الحق فالله أكبر من ذلك وأعظم انتبهتم لهذه العبارة كل وصف يقدره المكيف المبطل في ذهنه لله سبحانه وتعالى مهما أوتياه في التقدير من الجمال والكمال والعظمة فالله أعظم وأكبر من ذلك الله أكبر هذه عقيدتنا عقيدتنا الله أكبر من كل شيء حتى أكبر سبحانه وتعالى مما مما يخطر بالبال من الصفات و والنعوت أكبر من ذلك سبحانه وتعالى لا تبلغ لا لا تبلغ العقول والأفهام كنها صفاته سبحانه وتعالى قال لا يبلغ كنها صفاته الواصفون لا يبلغكنها صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره المتك... المتفكرون الجانب الأول الذي انتهينا منه يتعلق بالصفات والجانب الثاني يتعلق بالأمر أمر الله وأمر الله سبحانه وتعالى يتناول الأمر الكوني القدري ك... كما في قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون ويتناول ايضا أمره سبحانه وتعالى الشرعي الديني كما في قولي ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال هنا ولا يحيط بأمره المتفكرون والتفكر هنا يشير إلى جانبة معرفة الحكم والأسرار في الأوامر الكونية وأيضا في الأوامر الشرعية الدينية فهذا أمر لا لا تبلغه العقول لا تبلغه العقول نعم يقف الإنسان على بعض الحكم أو شيء من الحكم وسبحانه وتعالى لا يفعل شيء إلا عن حكمة جل وعلا لكن العقول لا تبلغ إلا شيء قليلا من الحكمة التي أطلع الله سبحانه وتعالى عباده عليها، وإلا العقول عاجزة وكان عن أن تبلغ الحكم مهما بلغ الإنسان من التفكر والتدبر والتأمل في في هذا الأمر لن لن يحيط علما بأمره سبحانه وتعالى. قال يعتبر المتفكرون بآياته يعتبر المتفكرون بآياته يعتبر أن يتعظ ويأخذون العبرة والعظة يعتبر المتفكرون بآياته وآيات الله سبحانه وتعالى عندما تطلب يراد بها الآيات الشرعية أو يراد بها الآيات المتلوه التي هي القرآن الكريم ويراد بها الآيات المساهدة أو الآيات الكونية فالجبال والسماوات والبحار والليل والنهار كل هذه آيات كلها آيات دالات على عظمة خالقها وكمال مبدعها وكل من ايات الله سبحانه وتعالى المتلوه وآياته الكونية كل منهما ميدان للتفكر الايات المتلوه ميدان للتفكر قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القرآن وقال سبحانه وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته والآيات في هذا المعنى كثيرة وأيضا اياته سبحانه وتعالى الكونية ميدان للتفكر والاتعار والاعتبار إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قال تعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فهذه آيات كونية فيها مجال للعظة والاعتبار فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدحت فذكر إنما أنت مذكر فإذا هذا مجال للاتعاض والاعتبار من الجانبين جانب آيات الله سبحانه وتعالى المثلوة وجانب الآخر هو جانب آيات الله سبحانه وتعالى الكونية الدالة على وحدانية الله وكماله وتفرده سبحانه كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد قال يعتبر يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مهية ذاته ولا يتفكرون في مهية ذاته وهذا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام هو حديث حسن بمجموع طرقه قال تفكروا في الاء الله ولا تتفكروا في الله وهذا معنى قول مصنفون يعتبروا المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مهية ذاته ولا تفكرون في ماهيه ذاته وما هي الذات يعني حقيقه الذات وكيفيتها وهذا أمر كما سبق تعجز العقول عن ادراكه و وبلوغه قال ولا يتفكرون في ماهيه ذاته يعني في في في حقيقه ذاته وفي كيفيه صفاته سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أن نعلم أن إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله تبارك وتعالى هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكيف إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكيف عندما نقول لله يد وله سمع وله بصر وله وجه واستوع العرش ينزل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك من الصفات التي نثبتها إثباتنا لها هو إثبات وجود ليس ليس إثباتها تحديد وتكيف لا نعرف حدها ولا ندرك كيفيتها فنحن أخبرنا بوجودها ولم نخبر بكيفيتها أخبرنا بوجودها ولم نخبر بكيفيتها فإذا إثباتنا لها هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه هذا من هذا وما بعده من آية الكرسي آية الكرسي متكونه من عشر جمل ذكر المصنف هنا آخر هذه الجمل قال ولا يؤوده ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كل هذا ماخوذ من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل و ومعنى قوله ولا يحيطون بشيء من علمه علمه هذا مصدر مضاف إلى الله جل وعلا و والمصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة ولا يحيطون بعلمه أي لا يحيطون بالعلم الذي وصفته هذا المعنى الأول ولا يحيطون بعلمه أي لا يحيطون بما يعلمه لا يحيطون بالأمور التي أحاط بها علمه سبحانه يراد بالعلم عند الإطلاق الصفة ويراد بها اثر الصفه الذي هو المعلوم علمه اي معلومه الامور التي يعلمها وأحاط بها علمه تبارك وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وهذا فيه بيان عجز المخلوق عن الاحاطه بعلم الله الذي وصفته سبحانه و عن الإحاطة بالمعلومات المعلومات التي مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي أحاط بها علمه سبحانه قال الله عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وما اوتيتم من العلم إلا قليلا فهذا فيه عجز المخلوق ولا يحيطون بشيء من علمه، فمهما اوتي الإنسان من العلم والفهم، فعلمه قليل ولم يؤت من العلم إلا الشيء القليل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذا فيه ثبات أن الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولن تؤت شيئا من العلم قل أو كثر إلا إذا شاء الله لك ذلك لن لن تنال شيئا من العلم قل أو كثر إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليك به ولهذا من فوائد هذه الآية العظيمة أن العبد في سعيه لطلب العلم وجده واجتهاده في, في تحصيله عليه أن يحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعلمه وعلمك ما لم تكن تعلم الذي علم بالقلم فلن تنال شيء من العلم إلا إذا كتبه الله لك ويسر الله لك تعلمه ولهذا كان من هدي نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث أم سلمة في السنن أنه كان يقول كل يوم إذا أصبح بعد ان يسلم من صلاه الصبح كان يقول كل يوم اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا فكان يسال الله عز وجل كل يوم العلم النافع وقل رب زدني علما اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني في فيتوجه الى الله سبحانه وتعالى في دعاء فانت لن تنال شيئا من لن تنال شيء من العلم إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى لك ويسره لك قال إلا بما شاء يعني إلا بما شاء لك أو ما شاء للعباد أن يتعلموا وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة في هذا الباب قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم صعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن إلا بما شاء يعني لا يكون أمر ولا يمكن أن يقع في في هذا الكون من قليل أو كثير أو دقيق أو جليل إلا بما شاء إلا بمشيئه الرب سبحانه وتعالى قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا فيه بيان عظمة الكرسي والكرسي مخلوق ما من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وإذا قورن هذا المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالعرش فليس هناك نسبة بينه وبين العرش ليس هناك نسبة فنسبته إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في صحراء كما أن نسبة السماوات والأرض للكرسي الذي, الذي وسعها كحلقة من حديد ألقيت في فلاه كحلقة من حديد ألقيت في فلاه فهذه الآية فيها بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وحتى ننتبه إلى أمر عظيم غاية في الأهمية أطرح عليكم سؤالا عظمة الكرسي التي إليها الإشارة هنا بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض ماذا يراد بها وأجب على هذا السؤال في ضوء قراءتك للآية بتمامها أجب على هذا السؤال في ضوء قراءتك لهذه الآية بتمامها لماذا ذكرت عظمة الكرسي لماذا ذكرت عظمة الكرسي في هذا السياق المبارك في آية التوحيد في الآية التي أخلصت لبيان براهين التوحيد وذكر دلائله وحججه وبيناته لماذا ذكر عظمة الكرسي قال أحد العلماء كلمة جميلة جدا قال ذكر عظمة الكرسي جاءت في هذا السياق المبارك المبارك توطئة لبيان عظمة الرب سبحانه وتعالى لأن السياق في بيان السياق كله برمته في بيان أنه المستحق للعبادة جل وعلا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه لدلائل كثيرة الأول الحي الثاني القيوم الثالث لا تاخذه سنة ولا نوم الرابع له ما في السماء إلى آخر البراهين التي بينت في هذه الآية المباركة من بين هذه البراهين وسع كرسيه السمات الأرض هذا مخلوق من مخلوقات الله هذه عظمته وهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وسع السمات الأرض وهذا المخلوق الذي هذه عظمته نسبته بالنسبة للعرش نسبة ضئيلة فهذا يكشف لنا عن ماذا تكلموا يكشف لنا عن ماذا عن عظمه الذي خلق سبحانه وتعالى ولهذا قال بعض العلماء قال إن ذكرى عظمة الكرسي هنا توطئه لذكر عظمة الرب الذي ختمت به الآية بقوله وهو العلي العظيم فاعطاك توطئة وتمهيد لبيان عظمته بذكر عظمة مخلوق من مخلوقاته فأنت إذا قرأت وسع كرسي السماوات والأرض تقول الله أكبر هذا مخلوق من مخلوقات الله هذه عظمته فكيف عظمت من خلقه فيأتيك بعدها بقليل وهو العلي العظيم العظيم ذاتا العظيم اسماء العظيم صفاتا العظيم قدرا العظيم افعالا سبحانه وتعالى فذكر عظمة العرش عظمه الكرسي جاء توطئه وتمهيد بين يدي ذكر عظمة الخالق الجليل والرب العظيم سبحانه وتعالى وهنا اذا حققت حققت القلوب الإيمان بعظمته هذا الرب سبحانه وتعالى ذلت له وخضعت وهذا هو مقصود الايه ذل العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى ولهذا تاءجب غايه العجب لحال اقوام يقراون آية الكرسي مرات كثيرة ولا يعون هذا التوحيد العظيم الذي دلت عليه دلت عليه هذه الآية ولهذا تراه وهو, وهو, وهو يقرأ هذه الايه تراه يمارس الدل والخضوع والانكسار عند الأضرحة وعند القباب وعند القبور مناجيا وسائلا وطالبا وراجيا وراغبا أين هذا من فهم آية الكرسي وحدها فكيف بآيات الأخرى آيات القرآن الأخرى هل هذا عرف عظمة الله من يدل ويخضع وينكسر بين يدي ضريح من الأضرحة ويسوي المخلوق من تراب بالرب العظيم سبحانه وتعالى الخالق لهذه الأكوان إذا كان ينظر إلى العظمة عظمة كثير من المخلوقات مدهشة لكنها ليست بشيء ليست بشيء ليست بشيء أمام عظمة من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى إذن الذي يفهم هذه هذه المعاني ويفهم هذه الحقائق لا لا يدل إلا لله سبحانه وتعالى بعض الناس ل بعض الناس عندما يقف لقصور عقله و و و ولسوء فهمه عندما يقف عند قبة بهية وجميلة ومزخرفة ومزركشة ومنمقة تخلب عقله. وينبهر لعظمة القبة وبعدين إذا وقف عندها بعضهم يقول عظمه يا قبة يشوف القبة العظيمة كبيره ثم لما يقوم في قلبه عظمة القبة التي وقف أمامها يذل عندها ويخضع وينكسر ويبدأ تبدأ العبودية تبدأ العبودية في قلبه للقبة أو لمن بداخل القبة أنا منكسر بين يديك يقول أنا انا خاضع لك انا عبدك الدليل بعضهم يقول عند القبه أنا الراجي انا تبدا العبوديه العبوديه جاءت متى متى جاءت العبوديه متى حصل هذا الدل في في في, في امثال هؤلاء خلبتهم العظمه قبه عظيمه مزخرفه ولهذا يتنافس يعني مروج الضلاله في زخرفه القباب حول قبور الصالحين وغيرهم وتكبيرها وتضخيمها وتزيينها وزخرفتها ونبينا عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك قال لعلي بن ابي طالب لا تدع قبرا مسيدا الا سويته لماذا لماذا يسوي لأن إذا اذا كبر فوقه بناء عظم وإذا عظم عبد فاثل خلل فالخلل في في في جانب فهم العظمه والتعظيم يدخل الناس في منزلق خطير في في في باب ماذا اذا كان هؤلاء اخذتهم عظمه قبة ماذا يقولون لو راوا الكرسي لو لو لو, رأوا لو قدر لهم ان يروا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لو قدر لهم ان يروا الكرسي ماذا يقولون تطيش عقولهم يعبدون الكرسي اذا كانوا راوا قطه اعبدوها فكيف بهم لو راوا الكرسي الذي وسع السموات إذا كانت عظمة قبه خلبت عقولهم فدلوا وخضعوا والقبة مخلوقة والسمات مخلوقة لا جاء في القرآن نهي الله سبحانه وتعالى عن عبادة الشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يعني لا تخلب عقلك عظمة مخلوق ومخلوقات الله فتذله الذل والخضوع للخالق العظيم سبحانه وتعالى فذكر الكرسي هنا الذي وسع السماوات والأرض يقرر يقرر هذه الحقيقة ويجلي هذا الأمر حتى يقوم حتى تمتلئ القلوب تعظيما للخالق العظيم سبحانه وتعالى وإذا عظمت القلوب الخالق دلت له سبحانه وتعالى وخضعت قال وسع كرسيه السماوات والأرض السماوات والأرض التي ترونها ترون السموات وترون الأرض وتشاهدونها هي ليست بشيء بالنسبة إلى الكرسي الكرسي وسعها ونسبتها إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كحلقة من حديث القيت في فلاه وسع كرسيه والسموات الأرض ولا يؤده حفظهما الرب سبحانه وتعالى لا يذكره حفظ السموات والأرض فهي محفوظة بحفظه سبحانه وتعالى ومن اسماء الحسنى الحفير والحافظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الحافظ هو الله سبحانه وتعالى و ولا يثقل حفظ شيء سبحانه وتعالى انظر إلى السماء رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد وأمسكها ان تقع على الأرض وليس لها عمد تسندها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فهو الممسك لها سبحانه وتعالى بقدرته جل وعلا ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا العلي الذي يدل على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا العلي أي بذاته فوق السماوات الرحمن العرش استوى و والعلي قدرا قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والعلي قهرا وهو القاهر فوق عباده جل وعلا فله جميع معاني العلو علو القدر وعلو القهر وعلو الذات والعظيم اي الذي له العظمة سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه فكل ذلك فيه العظمة فهو سبحانه وتعالى عظيم في أسمائه عظيم في صفاته عظيم في ذاته عظيم في في أفعاله جل وعلا وحق العظيم أن يعظم سبحانه وتعالى وأن يكون التعظيم له فلا يذل العبد إلا له ولا يخضع إلا له ولا ينكسر إلا بين يديه ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له ولأجل هذا ختمت الآية بهذين الاسمين تقريرا لتوحيد الله الذي صدرت به هذه الآية وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم جمع فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجمع في آية أخرى ما لم يجمع في آية أخرى وما جاء فيها مجتمعا جاء في آيات عديدة متفرقا كما قرر ذلك الشيخ السام بن تيمي وغيره من العلم فاجتمع فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجتمع في آية أخرى ولأجل هذا الاجتماع لبراهين التوحيد في هذه الآية المباركة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابي بن كعب كما في صحيح مسلم وقال له يا ابي أي آية معك من كتاب الله أعظم وأبي من قراء الصحابة يحفظ القرآن كاملا وكم آيات القرآن أكثر من ستة آلاف آية فلما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي أي آية معك من كتاب الله أعظم معنى ذلك أنه طلب أن يستخرج آية من كم من أكثر من ستة آلاف آية أي آية معك من كتاب الله اعظم قال ابي الله ورسل اعلم قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله عظم؟ شعر هنا أبي أن أدن له في الاجتهاد واستنباط والتأمل فقال آية الكرسي أيضا هنا تعجب مرتين مرة من أن أبي رضي الله عنه أخرج هذه الآية من بين كم أكثر من ستة آلاف يعني ليس من من من من, من, من بين مئة آية أو مئتين أو عشرين آية أو نحو ذلك لم يقل له أي آية معك أعظم في سورة البقرة القرآن كله وتعجب المرة الثانية أن الجواب جاء في نفس الوقفة الجواب جاء في نفس الوقفة لم يأتي بعد ماذا مهلة زمنية اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين فكر جاوب بعد اسبوع ولا فكر جاوبني بعد شهر لا في نفس الوقفه وبي في نفس الوقفه جاوب قال لما قال اي ايه معك في كتاب الله اعظم المره الاولى قال الله ورسوله اعلم المره الثانيه لما قال اي ايه معك من كتاب الله اعظم اجاب على طول مباشره قال ايه الكرسي في نفس الوقفه فالكم الذي استخرجت منها الايه كم كبير والمدة الذي جاء فيها الجواب زمن قصير في نفس الوقفة فتعجب مرتين من الجواب فلما قال ابي آية الكرسي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره قال ليهنك والله ليهنك العلم يا أبا المنذر هنيئا لك هذا العلم هنيئا لك هذا علم عظيم هنيئا يهنئه عليه الصلاة والسلام على هذا العلم على ليهنك العلم ما هو العلم الذي عند أبي والجواب السريع الذي حضر في مثل هذه اللحظة لما قال له أي آية معك من كتاب الله أعظم أبي والصحابة كلهم يدركون أن أعظم شيء في القرآن ما هو توحيد أعظم شيء في القرآن التوحيد ولهذا راسا الآيات اللي تتعلق بالعبادات، الآيات اللي تتعلق بالآداب، الآيات اللي تتعلق بالأحكام، الآيات اللي تتعلق باليوم الآخر، الآيات اللي تتعلق بالقصص والأخبار، الايات كل هذه ماذا؟ استبعدها ووو واستحضر و... آيات التوحيد. ثم من آيات التوحيد أخذ أعظم آيات التوحيد جمعا لبراهينه ودلائله. وكل هذا في لحظة، في وقفة. أعظم آية جمعت براهين التوحيد فقال آية الكرسي لأن, لأن أعظم شيء في القرآن التوحيد وأعظم آية قررت التوحيد وبراهينه آية الكرسي وهذا يدلنا على عنايه الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد وإدراكهم للقرآن ومقاصده وأعظم شيء بين فيه وتوحيد الله سبحانه وتعالى بخلاف كثير من الناس الذين يقرؤون آية الكرسي مرات وكرات يقرؤها الآن وبعد دقيقة ينقض ما دلت عليه من التوحيد بالتجاه إلى غير الله سبحانه وتعالى وصرفه لأنواع آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ أنواع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فلا هو من أهل آية الكرسي وإن قرأها ولا هو من أهل القرآن وإن قرأه ما لم يحقق التوحيد الذي آآ آآ آآ دل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ولرسالة ربما كثير منكم وقف عليها طبعت بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد فيها جمع يعني مختصر ومقرب لطالب العلم هذه الدلائل وهذه البراهين المباركة العظيمة التي جمعتها آية الكرسي إلى هنا نقف وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين